معاشره الاخوه المؤمنين لا يزال الحديث عن هدايات سوره الفاتحه الصوره التي يعيش معها كل مسلم في أيامه ولياليه مرات وكرات من خصائص هذه الأمة قد مر معنا في الحديث أن الملك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة وإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته فهي من خصائص هذه الأمة ومن من الله العظيم على أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي نور كما في هذا الحديث نور وضياء وهداية ولها من المنافع والفوائد والثمار ما لا يحصى ولا يعد مما يدل على عظيم شأن هذه السورة ورفيع مقامها وعلو منزلتها لأجل هذا كان واجبا على كل مسلم أن تعظم عنايته بهذه السورة قراءة وتدبرا وعملا بما تقتضيه وهذه الأمور الثلاثة القراءة والتدبر والعمل هي تلاوة, هي تلاوة القرآن حق تلاوته قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به فالتلاوة حق التلاوة بحسن القراءة وحسن الفهم وحسن العمل بكتاب الله عز وجل الذي يهدي العباد إلى التي هي أقوى ويرشدهم إلى التي هي أكمل وأتم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وكان صلى الله عليه وسلم كثير الوصية بكتاب الله عز وجل والاعتصام به والعناية بفهمه وتدبر آياته والعمل بما يقتضيه وهذه السورة سورة الفاتحة خصت من بين سور القرآن من بين سور القرآن كلها بمزيد مكانه ولهذا وصفها صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد بن المعلى وغيره بأنها أعظم سورة في القرآن ومن خصائص هذه السورة أن قراءتها واجبة وفريضة في كل ركعة من كل صلاة قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وقال في الحديث الآخر صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج أي غير تمام وللسورة من الفضائل الشيء الكثير وكل ذلك يؤكد ما سبق اهمية العناية بهذه السورة قراءة وتدبرا وعملا بما تقتضيه ومن ينظر الى واقع المسلمين مع هذه السورة يجد ان منهم من يفرق حتى في القراءة حتى في قراءتها لا يحسن ذلك بل إن بعضهم يمضي أعواما مديدة من حياته وهو يقرأ سورة الفاتحة قراءة ملحونة تحيل المعنى وتغيره تحيل المعنى وتغيره وتقلب دلالة الآية وهذا خطأ جسيل ويقع هذا وأمثاله عند العوام ممن لا يعتنون بتصحيح قراءتهم وتصحيح إبادتهم وتقويم مسلكهم وإنما يمضي متغافلا متجاهلا وتمتد به الأيام والسنون وهو على خطأه وتقصيره وقد سمع بعض العوام يقرأ الفاتحة فيقول سراط الذين أنعمت عليهم فيكونوا على هذه الكراءة المنعم العبد وليس الله وهذا مما يغير المعنى وسمع بعض العوام يقرأ قول الله تعالى مالك يوم الدين مالك ول الدين فيتغير المعنى وسمع نظائر هذا كثير ولهذا ينبغي على المسلم ان يجلس مع من يحسن القراءة ليصحح له تلاوة هذه السورة العظيمة فيقرأها قراءة صحيحة لا قراءة ملحونة وكذلك الجانب الآخر وهو هذه السورة ومعرفة دلالاتها ومعانيها. بعض عوام المسلمين يمضي عليه زمنا طويلا من حياته وعمرا مديدا وهو لا يعلم أن سورة الفاتحة دعاء لله جل وعلا يقرأ اهدنا الصراط المستقيم وهو لم يستشعر يوما أن هذا دعاء لله جل وعلا ولهذا من قديم وأهل العلم يقولون ينبغي أن ينبه عوام المسلمين إلى أن قولهم في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم دعاء ينبغي أن ينبه عوام المسلمين إلى أن قوله اهدنا الصراط المستقيم دعاء دعاء يدعو الله تبارك وتعالى به لكن بعضهم يمضي عليه زمان طويل من حياته وهو لا يستشعر ان هذا دعاء يدعو الله تبارك وتعالى به وكذلك في الجانب الثالث وهو العمل بما يقتضيه القرآن وما تقتضيه هذه السورة من تذلل وخضوع وتوحيد وايمان على طاعة الله وسلوك لصراطه المستقيم ومباعدة عن السبل الضالة والطرق المنحرفة الى غير ذلك من دلالات هذه السورة العظيمة المباركة فبعض الناس يخل ايضا بهذا الجانب يقرأ الفاتحة مرات وكرات لكنه عنده لحن عملي فيما تقتضيها هذه السورة يخرج به عن حد الاستقامة سواء في المجال العلمي او المجال العملي والسورة فيها جانبان جانب علمي وجانب عملي لأن التوحيد توحيد علمي وتوحيد عملي ففيها هذان الجانبان ولهذا ترى في, من يقرأ السورة في بعض من يقرأ هذه السورة من قد يخل بأحد هذين, هذين الجانبين إما جانب العلم أو جانب العمل أو يخل بهما معاً ولهذا ينبغي على المسلم ان تعظم عنايته بهذه السورة علما قراءة وفهما وقياما بما تقتضيه من طاعة وعبودية وتدلل لله تبارك وتعالى والعلماء رحمهم الله ذكروا عن هذه السورة انها اجتمعت فيها علوم القرآن اجتمعت فيها علوم القرآن فما جاء في القرآن مفصلا جاء في هذه السورة المباركة مجملا ولهذا سميت ام القرآن لانها حوت علوم القرآن اجمالا فالفاتحة اجملت والقرآن فصل الفاتحة فيها اجمال والقرآن فيه تفصيل فاذا احسن المسلم قراءة هذه السورة واحسن في تدبرها وفهبها واحسن ايضا بالقيام بما تقتضيه فإنه يحوز خيرا كثيرا ويحصل فضلا عميما جاء جاءت إلماحة إليه وإشارة إليه في السورة حيث قال سراط الذين أنعمت عليهم وأي نعمة أعظم من هذا أن يفهم المسلم كلام ربه سبحانه وتعالى وأن يكون عاملا به قائما به محققا لماء فيكون بذلك مهتديا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم معاشر المؤمنين لقد وقفنا فيما سبق مع جملة طيبة من عبر هذه السورة ودروسها النافعة التي تمسوا إليها حاجة كل مؤمن في جوانب عديدة ومن هذه الدروس إضافة إلى ما سبق المستفادة من سورة الفاتحة أن فيها جانب الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ومن المعلوم ان كتاب الله عز وجل قائم على هذا وكذلك رسله الكرام قائمون بهذا رسلا مبشرين ومندرين ترغيب وترهيب وعد ووعيد وكذلك كتاب الله عز وجل فيه ترغيب وترهيب ووعد ووعيد وهو قائم على ذلك والمسلم كلما ازداد تلاوة وقراءة وتدبرا لكتاب الله عز وجل زاد فيه هذان الجانبان وحصلت لهما قوة وقوتهما قوة ايمان فيعيشوا المؤمن راجيا خائفا آيات الوعد والترغيب تقوي فيه الرجاء وآيات الترهيب والتخويف والوعيد تقوي فيه الخوف فهو لا يزال مع قراءته لكتاب الله تبارك وتعالى وتدبره لدلالاته لا يزال يعيش بين رجاء وخوف رجاء رحمة الله وخوف عقابه يرجو دخول الجنة ويخاف من دخول النار يرجو نيل فضل الله تبارك وتعالى ويخشى ان ينال سخطه وعقابه فولا يزال يعيش مع تلاوته للقرآن وتدبره بين الخوف والرجاء ليس مغلبا لجانب منهما على جانب اخر بل هما فيه متساويان الخوف والرجاء لا يغلب عليه رجاء ولا يغلب عليه الخوف وانما هما, وإنما هما فيه بتوازن كما يشبههما بعض اهل العلم بجناحي الطائر الرجاء والخوف يشبههما بعضها للعلم بجناحي الطائر ومن المعلوم ان الطائر اذا قص احد جناحيه او كثر لا يستتم له طيرانه طيرانه لا يستتم الا اذا اعمل الجناحين معا اما اذا قص احد الجناحين او كثر أو تعطل لم يستطع الطيران ولم يتمكن من الطيران والمؤمن هذا شأنه يحتاج في سيره على صراط الله المستقيم ومضيه في سبيله القويم الى هذين الجناحين الى الرجاء والخوف ان يكون عنده توازن يرجو رحمة الله ويخاف عقاب الله فإذا جاء عنده رجاء وحده مع ذهاب في الخوف أو خلل فيه فسد في سيره ولما يتمكن من المواصلة والسير على صراط الله المستقيم وكذلك إذا كان عنده خوف بلا رجاء أيضا يتعطل السير والسير على صراط الله المستقيم الذي نسأله الرب تبارك وتعالى في سورة الفاتحة مرات وكرات اهدنا الصراط المستقيم لا بد فيه من رجاء وخوف لا بد فيه من رجاء وخوف ولهذا قال وهب ابن وهب بن منبه رحمه الله قال الرجاء قائد والخوف سائق والنفس حرون كلمة عجيبة عجيبة وعظيمة جدا ينبغي ان نفهمها أيها الاخوة الرجاء قائد الرجاء قائد والخوف سائق والنفس حرون نفس الانسان حرون تتفلت خاصة وان الصوارف عن الخير والصواد عن الطاعة والملهيات عن العبادة كثيرة تكتنف الإنسان من كل جهة وتأتيه من كل صوب ووسائل الانحراف عن الصراط المستقيم متعددة قد مر معنا فيما سبق حديث النواس بن سمعان الذي فيه المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى للصراط المستقيم قال إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب وعلى الأبواب ستور مرخاة ثم جاء في تفسير هذا المثل أن هذه الأبواب الكثيرة التي على جنبتي الصراط والتي عليها ستور مرخاة هذه محارم الله أي أبواب تدخل على الحرام ولهذا السائر في صراط الله المستقيم عن يمينه وعن شماله أبواب كثيرة وعلى كل باب منها شيطان يدعو إليه ونفس الإنسان متفلت إن النفس لأمارة لا بالسوء إلا ما, ما رحم ربي فنفس الإنسان متفلت وشيطان يأتيه من كل جهات ودنيا فتنها مغرية فكل هذه امور تعوق الانسان عن المواصلة ولهذا قال من قال من اهل العلم ليس العجب ممن هلك كيف هلك ولكن العجب ممن نجى كيف نجى الذي يمنى الله عليه عز وجل ويمضي بثبات وهمة وعزيمة على صراط الله المستقيم لا يثنيه شيء ولا يلتفت ولا يرغ روغان الثعلب وإنما يمضي مستقيما هذه من نعمة الله تبارك وتعالى عليه صراط الذين أنعمت عليهم فإذا العبد بحاجة ماسة إلى هذين إلى رجاء وخوف إلى رجاء يقوده وخوف يسوقه رجاء يقوده لانك اذا قرأت ايات الرجاء في كتاب الله عز وجل حركت في قلبك طمع وقادتك الى طمع تؤمله وترجوه كما قال الله تبارك وتعالى ويرجون رحمته فيتحرك في قلب الانسان طمع انظر الى نفسك عندما تقرأ الآيات التي فيها ذكر نعيم الجنة وثوابها وما عدى الله عز وجل لأهلها فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عندما تقرأ هذه الآيات تجد أنها قادتك وقادت فيك رغبة إلى تحصيل الخير واكسابه والتنافس فيه فيتحرك في القلب رغبة ولابد تحرك في القلب رغبة ولابد كان مرة ابن عباس رضي الله عنهما يبين الآيات التي في سورة الواقعة وفيها جنة المقربين وجنة أصحاب اليمين ثم أيضا النار التي أعدها الله لأصحاب الشمال فالرجل يسمع الآيات وسمع جنة المقربين وما فيها من تميز وحصائص فقال والله إني أرجو أن أكون من المقربين متى, متى وجدت هذه الكلمة على لسانه وجرت على لسانه عندما سمع إذن القراءة تحرك القراءة تحرك رجاء ولهذا لا يزال العبد كل يوم وفي جميع وقاته بحاجه إلى هذا القائد بحاجة إلى هذا القائد الذي يقود فيه الرغبة إلى الخير والقائد هو الرجاء وايضا في الوقت نفسه يحتاج إلى السائق الذي يسوقه ويدفعه إلى المضي وكلما التفت إلى الوراء إلى حيث الحرام وإلى حيث المناهي جاءه السائق من الخلف ودفعه سيحتاج إلى أيضا السائق وهو آيات الوعيد وآيات التخويف النار صحط الله عقاب الله ما عده الله تبارك وتعالى لمن عصاه فإذا التفتت النفس إلى المعصية جاءها الوعيد وساقها ومنعها من الوقوف عند الحرام ومنعها من الوقوف عند الحرام ولهذا تجد ان, ان الرجاء يقود الى الصالحات والخوف يحجز من المحرمات طلق بن حبيب رحمه الله احد التابعين قيل له مرة عرف لنا التقوى عرف لنا التقوى ما هي تقوى الله جل وعلا قال كلمة في تعريف التقوى استحسنها جماعة كبيرة من اهل العلم بل عدد منهم قالوا إن هذا أحسن ما قيل في حد التقوى قال تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء سواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله فلاحظ الأوامر والنواهي يحتاج العبد ليقوم لي لي بها ولتحصل منه في حياته يحتاج إلى رجاء وإلى خوف يحتاج إلى رجاء وإلى خوف رجاء يقوده وخوف يسوقه أكمل لكم كلمة وهب الجميلة لأن تتم وهب بن منبه رحمه الله يقول الرجاء قائد والخوف سائق والنفس حرون فان فتر القائد ان فتر القائد يعني إن حصل للقائد فتور وارتخاء لم تستقم النفس للسائق لم تستقم النفس للساق لان اذا لم يكن امامها قائد ومرغب ويدلها ويغريها ويبين لها ويعدد لها الفضاء لم تستقم للساق بل تصاب بالحرون النفس حرون وبالتقريع وحده قد لا تكتفي بذلك ولا تستقيم في سيرها على الصراط بل إنها إن قوي القرع من الوراء مشت واذا توقف توقفت لكن مراغبات ودوافع ترفع الهمة للمضي هذا لا يوجد ولهذا ان فتر القائد لم تستقم للسائق وان فتر السائق لم تتبع القائد وان فتر السائق لم تتبع القائد ولهذا لا يزال العبد كل وقت وحين يحتاج إلى الرجاء والخوف ولذا قال غير واحد من السلف إن الخوف والرجاء في قلب المؤمن متساويان إن الخوف والرجاء في قلب المؤمن متساويان في قلب المؤمن والمراد بالمؤمن هنا المؤمن تام الايمان الذي اكمل ايمانه خوفه ورجاء متساويان يرجو ويخاف يرجو ويخاف ولو نظرت الى حال كثير من الناس تجد ان عندهم رجاء بلا خوف تجد عندهم رجاء بلا خوف ولهذا تجد الواحد منهم يباشر المعصية يباشر المعصية ويرتكب المخالفة ويترك الطاعة واذا قيل له لماذا اي شيء يقول اي شيء يقول الله غفور رحيم الله غفور رحيم ربك غفور رحيم الله واسع المغفرة الله سل وعلا قال في القرآن نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم لا تقرأ أول الآية وتدع آخرها غافل الذنب قابل التوب شديد العقاب ففي مغفرة فيه عقاب وللمغفرة أهل وللعقاب أهل ولهذا إذا أخذ الإنسان جانب الرجاء جانب الرجاء وحده تجده ينغمس في, في, في المعاصي ويتفلت من, من الطاعات ويعيش في أماني تجد مع معاصيه وآثامه ومخالفاته يعيش في أماني والله تعالى يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزبه ليس الامر مجرد اماني ليس الايمان يقول الحسن ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقته الاعمال ولهذا لا يكون عند الانسان رجاء بلا خوف ولا يكون عنده ايضا خوف بلا رجاء لا يجوز له ان يعبد الله بالرجاء وحده ولا يجوز له أن يعبد الله بالخوف وحده يقول العلماء من كان عنده رجاء من كان عنده رجاء بلا خوف أمن من مكر الله ومن كان عنده خوف بلا رجاء قنط من رحمة الله وكل من ذلك كبير ولهذا جاء في الحديث عند الطبران وغيره حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر سئل عن الكبائر ماهي قال الشرك بالله والأمن مكر الله واليأس من روح الله واليأس والقنوط فذكر ثلاثة الشرك والأمن من مكر الله واليأس من روح الله الأمن من مكر الله متى يأتي للإنسان الأمن من مكر الله متى يأتي للإنسان إذا كان عنده رجاء بلا خوف فإذا كان عنده رجاء بلا خوف بلا خوف أمن من مكر الله وإذا كان عنده خوف وليس عنده رجاء يقنع طيصاب بالقنوط واليأس من روح الله وكل ذلك يعطل الإنسان عن الخير يجعل همة الإنسان تهمد ولا يستطيع السير على صراط الله المستقيم إذن سير العبد على صراط الله المستقيم لا بد فيه بتوازن رجاء وخوف رجاء وخوف أهل العلم يستثنون من هذا حالات مخصوصة يقولون الإنسان العاصي الإنسان العاصي الذي غالبت عليه المعصية فهو في هذه الحالة يحتاج أن يغلب ماذا؟ جانب الخوف أن يغلب جانب الخوف حتى مع وجود الرجاء لكن يغلب جانب الخوف حتى تذهب عنه المعصية يغلب جانب الخوف حتى تذهب عنه المعصية رجل مقيم على المعاصمة وعلى الذنوب وعلى الكبار يحتاج إلى أن يقرأ الآية التي فيها الوعيد وفيها سخط الله وفيها عقابه وفيها ما أعده الله عز وجل لي من عصاه حتى تعالج فيه جوانب القصور وبهذا نعلم أن الرجاء والخوف دواء وعلاج للإنسان بحيث يسير بهما أي بهذين على صراط الله المستقيم بتوازن واعتدال دون اعجاج لا ذات اليمين ولا ذات الشمال ويقول العلماء ان المؤمن عند لحظاته الاخيرة واقتراب الموت ينبغي ان يغلب جانب الرجاء وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه ولهذا كان من فعل السلف رحمهم الله أن يذكر للمحتضر بعض محاسنه ويذكر ببعض محاسنه حتى يقوى فيه جانب الرجاء وحسن الظن بالله ورجاء ثوابه مثل ما حصل لما طعن عمر بن الخطاب من كان ياتي هنيئ لك يا عمر فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا فيذكر له بعض محاسنة حتى يقوى فيه جانب جانب الرجاء ويموت وهو يحسن الظن بالله جل وعلا وقد جاء في الحديث الصحيح ان الله قال انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فليظن بي ما شاء فيموت الانسان متفائلا راجيا طامعا الخوف يحتاجه له حتى يدفع للعمل يدفع للعمل لكن اذا داهمه الموت يحتاج الى, الى هذا الجانب وهو الرجاء وحسن الظن بالله والثقه به تبارك وتعالى الشاهد ان الرجاء والخوف الرجاء والخوف يحتاجهما المسلم في حياته كلها بتوازن واعتدال ليكون منه ثبات واستقامه وسير على الصراط على صراط الله المستقيم ثمت أمور وقد عرفنا قيمة الرجاء والخوف وحاجة المسلم إليهما ثمت أمور إذا اعتنى بها العبد وأحسن فهمها وتدبرها حركت الرجاء والخوف بتوازن واعتدال حركت فيه الرجاء والخوف بتوازن واعتدال ومن هنا احتاج المسلم إلى مرات كثيرة في أيامه ولياليه الى ما يحرك فيه هذين الجانبين بتوازن واعتدال والسورة الفاتحة التي يعيش معها المؤمن في ايامه ولا يليه مرات وكرات كثيرة توجد باذن الله تبارك وتعالى في العبد توازنا واعتدالا في ما يتحقق فيه من رجاء وخوف دلت عليهما سورة الفاتحة في اكثر من جانب والعلماء يقولون ان محركات الخوف الرجاء الامورة تحرك الخوف الرجاء في العبد متعددة اعظمها واهمها معرفة الله اعظمها واهمها معرفة الله تبارك وتعالى ولهذا قال الله عز وجل في القرآن انما يخشى الله من عباده العلماء قال بعض السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد إذا لاحظوا معرفة الله عز وجل تكسب القلب رجاء وأيضا تكسب القلب خوفا تقرأ في أسمائه تبارك وتعالى وصفاته بشيئا كثيرا يحرك فيك الرجاء الرحيم الغفور الكريم المحسن الستير الشكور هذه كلها تحرك الرجاء وإذا قرأت شديد العقاب وقرأت في صفاته ينتقم من الظالمين والصخط والغضب وقرأت في أفعاله العقاب وغير ذلك إذا قرأت هذا حرك في الإنسان الخوف فمعرفة الله تبارك وتعالى معرفة صحيحة توجد في العبد توازنا واعتدالا رجاء وخوفا رغبا ورهبا وهذا موجود في سورة الفاتحة أول ما تقرأ السورة فيها حمد الله حمد الله والسناء عليه سبحانه وتعالى والحمد في الحمد للإستغراق ويتتناول جميع المحامد وأنها كلها لله حمد الله على أسمائه وحمد الله على صفاته وحمد الله على نعمه وفضله وعطائه وحمد الله على أفعاله جل وعلا حمد الله على عدله على فضله على كرمه الحمد لله تبارك وتعالى والعبد إذا استحش... استشعر معنى الحمد و... وما فيه من استغراق لجميع المحامد على عموم النعم وجميل الأسماء و... و... وكريم الصفات عرف الله جل وعلا عرف الله جل وعلا وعرف عظمته وجلاله وكبرياءه وعرف أن بيده أزمة الأمور الحمد لله رب العالمين وبيده كل, كل شيء وأنه المعطي النافع الخافض الباسط المعز المذل المغني المفكر كل شيء بيده تبارك وتعالى فإذا قال الحمد لله رب العالمين فإن هذا فيه معرفة الله تبارك وتعالى معرفة للنعم ومعرفة للأسماء والصفات ومعرفة للفضل والمن والعطاء معرفة بالله عز وجل وهذا يحرك فيه رجاء الله جل وعلا وخوف عقابه الرجاء والخوف وإذا قرأ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين متأملا ومتدبرا أوجدت فيه بإذن الله أوجدت في قلبه بإذن الله توازنا في هذا الجانب إذا قرأ الرحمن الرحيم وفهم ما دلت عليه هذه الآية من ثبوت صفة الرحمة لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه عز وجل قلبه تحرك فيه ماذا؟ تحرك فيه الرجاء ولهذا قال الله عز وجل ويرجون رحمته. فأنت لما تقرأ هذه هذه هذا الاسم والأسماء الأخرى مثلا الرحمن والغفور والرحيم والشكور والحليم ونحو ذلك كل هذه تحرك في العبد الجانب الرجاء رجاء رحمة الله إذن إذا قرأت الرحمن تحرك الرجاء الرحمن الرحيم فإذا قرأت مالك يوم الدين إذا قرأت مالك يوم الدين واستشعرت أن الله هو الديان وأنه سبحانه مالك يوم الدين وتأملت قول الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا لاحظ نفس لنفس شيئا كلها نكرات جاءت في سياق النفي لا تملك والنكرة اذا جاءت في سياق النفي ماذا يكون تعم يوم لا تملك نفس اي اي نفس لا تملك نفس اي نفس قريب والد ام اب اخ اي كان صديق لا تملك نفس لنفس أي كانت مهما كانت مكانتها عند الإنسان ومنزلتها لا تملك نفس لنفس شيئا أيضا نكرة أي أي شيء كان ولو قل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم إذن الله ولهذا في ذلك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم إذن شأن يغنيه فإذا استشعر المسلم هذا المعنى في قوله مالك يوم الدين ما الذي يتحرك في قلبه خوف ولهذا لاحظ لا يكون رجاء بدون خوف بل يكون رجاء معه خوف الرحمن الرحيم فيه الرجاء مالك يوم الدين فيه الخوف لا يقف الإنسان عند الرحمن الرحيم وينتهي مثل ما يقف كثير من الناس ويقول ربك غفور رحيم هذا ولا الحاصل يقف ويقول ربك غفور رحيم الله غفور رحيم ولا يكمل اقرأ الله غفور رحيم وايضا اقرأ انه شديد العقاب حتى تتوازن في حياتك والتوازن انظره في قوله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم اذا قرأت اهدن الصراط المستقيم وتفكرت في امر هذا الصراط على ضوء ما جاء في السنة مثل حديث النواس الذي أشرت إليه آنفا ومثل حديث بن مسعود عندما خط النبي صلى الله عليه وسلم سراطا مستقيما وإلى جنبتيه سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه فإذا استشعرت أنك مطلوب منك أن تكون ثابتا على هذا السراط وهذا السراط سبل يخشى عليك منها وإن دخلت منها انحرفت ووقعت إلى حيث الهاوية وإلى حيث الهلاك فالعبد إذا استشعر قيمة الصراط نفسه وأهمية السير عليه والثبات عليه وأنه محفوف بجنبته على جنبته بسبل تفضي إلى الهلكة تجده يسير وهو راجن البلوغ والتمام وأيضا خائف ان ينحرف به تنحرف به الجادة او السبيل يمينا او شمالا يمينا او شمالا فهذا ايضا جانب ثم اذا تقدمت ايضا في السورة وقرأت سراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ايضا هذا اوجد فيك الجانبين الرجاء والخوف لان الناس قسموا في الآية إلى قسمين قسم منعم من عليهم وقسم غير منعم من عليهم قسم منعم من عليهم وقسم غير منعم من عليه بل هو مهان وهذا الغير منعم عليه المهان يقسمون إلى قسمين قسم مغضوب عليه وقسم ظال وكل منه مهالك لكن هذا بيان نوع الهلاك الذي حصل له فالمغضوب عليهم انحرفوا عن, جهة عن جهة و... انحرفوا عن الصراط المستقيم من جهة العمل وانحرفوا عن الصراط المستقيم من جهة العلم ووالكل هالك هذا هلاكه من جهة الفساد من الناحية العلمية وذاك هلاكه من جهة الفساد من الناحية العملية و... وإلا فكل منهم هالك وعور وال... السار على الصراط المنعم عليه هو من أتى بالأمرين معا صلاح في العلم وصلاح في العمل فإذا استشعر المسلم ذلك وعرف أن الناس قسمين منعم عليهم ومهانون قسم منعم عليه وقسم مهان قسم معذب معاقب تجد يحدث عنده يرجو الله تبارك وتعالى أن يكون ممن أنعم الله عليهم ويخاف أيضا من سبل الهالكين ويخاف من سبل الهالكين وهذا الخوف يحرك فيه جانبا يحتاج إليه كل مسلم ألا وهو معرفة سبيل أهل الإيمان من أجل أن نسلكها ومعرفة السبيل أهل الإجرام لأجل أن نحذرها وهذا أيضا من فوائد الخوف والرجاء إذا خفت من سبيل المجرمين فاحذرها ومن متطلبات حذرك منها أن تعرف ما هي قال الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين أي تتضح سبيل المجرمين للناس فيعرف خطرها ويعرف ما ما تفضي إليه من الهلاك والعقاب والعذاب والخسارة في الدنيا والآخرة فيحذروها ولهذا كما أن المسلم مطالب بمعرفة سبيل المؤمنين ليتبعها فإنه كذلك مطالب بمعرفة سبيل المجرمين ولو إجمالا من أجل ماذا؟ من أجل أن يحذرها ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإيمان عروة عروة إذا وجد في الإسلام من لا يعرف الجاهلية الان ترى في في كثير من من المسلمين دخلت عليهم كثير من تقاليد وعادات واعمال الكفار استحسنوها و راقت لهم وطابت بها نفوسهم وأخذوا يجارون الكفار فيها بل وقع بعضهم بالاقرار الذي حذرنا الله تبارك وتعالى منه في قوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاعهم قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد فتجده يغتا حتى ان بعض الناس من من من وهائه في هذا الجانب وورقة ديني في هذا الجانب اصبح ينظر الى الكفار في كل عمل يقومونه حتى حتى ايضا قصه السحر حتى قصه السحر وتجده يبحث في المجلات اخر صيحة في القصة وآخر موضع في كذا وآخر كل هذا من رقة الدين كل هذا من رقة الدين وضعف الإيمان ووهاءه وعدم المعرفة بحال هؤلاء واغترار بهم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ثم هؤلاء المغترون تجده باب في محيطه ومع منهم على شاكلته كل يتحدث عن نوع الاختيار الذي توصل إليه وأنا عجبتني قصة فلان وأنا عجبتني مشيت فلان وحركة فلان كل هذا من ضياع الدين فلو كان أمثال هؤلاء يعرفون ما شأن هؤلاء وأنهم بين مغضوب عليه وبين ظل أي خير في محاكاته أولئك ينطلقون في مثل هذه الأعمال والحركات والألبسة والهيئات والأشكال من فراغ ينطلقون من فراغ ليس في قلوبهم إيمان وليس في قلوبهم دين فينطلقون من خواء. خواء روحي وفراغ ولهذا يحاول أن يكمل نفسه بأمور تشينه بأمور تشينه مرة أذكر ولم ينقضي عجبي مما رأيت مرة أذكر كنت في دولة ما فرأيت رجل رايت رجلا حلق جانب شعره الايمن كاملا حلقه بالموس والجانب الايسر تركه كاملا وصبغه باللون الاخضر فالجانب الايمن مخصوص كاملا والجانب الايسر مرسل كاملا طويل ومصبوغ باللون الاخضر انا لما رأيته كنت متعجب غاية العجب كيف استطاع أن يمشي في وسط الناس بهذه الأيئة قد كيف استطاع أن يمشي وإذا به يمشي وكانه ليس حولها أجمل منه بغاية الغرور ومعجب بنفسه شيء عجب وأمثال هذا كثير ينطلقون من فراق فلما يأتي في أهل الإيمان وأبناء هذا الدين وأبناء الإسلام من يرفع بصره ينظر إلى هؤلاء يتطلع إلى أشكالهم وهيئاتهم وأعمالهم وحركاتهم فيغتر بهم ولهذا الوازع الذي نحن نتحدث عنه الآن عندما يضعف يأتي التفلت عندما يضعف يأتي التفلت تفلت الإنسان وخروجه شيئا فشيئا من ربقة الدين لكن إذا كان معه التوازن الذي في القرآن والذي في هذه الصورة المباركة صورة الفاتحة يأتي عنده الاعتدال سراط الذين أنعمت عليهم أنت الآن إذا عرفت أن هناك جماعة من الناس وصفهم الله بأنهم ماذا بأنهم منعم عليهم. أنعم الله عليهم هذا يحرك في قلبك منهم ماهم ما صفاتهم ما أعمالهم كل ذلك يتحرك في قلبك من أجل أن تأتس بهم وتسلك سبيلا ولهذا يتيك في القرآن في آية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة حسن أولئك رفيقة دعك من الهمل قد هيؤوك لأمر لو فطنت له إياك إياك أن ترعى مع الهمل دعك من الهمل انظر الى الرفيق الذي وصفه الله تبارك وتعالى بهذا الوصف العظيم وحسن اولئك رفيقة من الرفيق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقة لكن اذا ترك الانسان النظر في هذا الركب المبارك ركب الايمان ووضع هذا الركب عن عن شماله ولم ينظر في اعمالهم ولا اخلاقهم ولا صفاتهم ثم اتجه ببطره ينظر في صفاته اما الكفار او الفساق والفجرة ما لا اليهم وما لا, ما لا وما لا الى اعمالهم ولهذا نصح رسولنا عليه الصلاة والسلام اعظم نصيحة عندما قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالد انظر من تأتس به ومن تقتدي به لان هذا كل يحرك فيك يحرك فيك الطاعة والعبادة والخير فإذا نظرت إلى ركب الإيمان تحرك فيك الإيمان اعتبر هذا في نفسك إذا أخذت يوما كتابا من كتب السيرة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وقرأته ما الذي يتحرك في قلبك كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه وما أن يراه ويرى كرمه ومعاملته ولطفه وحسن عشرته ونبيل أخلاقه إلا ويتحول من لحظته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه وهذا يحدث لمن يقرأ السيرة هذا يحدث لمن يقرأ السيرة من يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويمضي معها في حياته تجدها أنها تؤثر في هذا التأثير ومن المؤسف أن جانب السيرة تعطل عند بعض الناس إلا في مواسم معينة محدثة ياتي ويقرأ في مثلا ما يسمى بالمولد أو بالإسراء يوم في السنة أو يومين أو ثلاثة يجتمعون جماعة ويقرؤون ثم تعطل السيرة ليس هذا المطلوب وليس هو هذا الصراط المستقيم المسلم يعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهدية حياته كلها أيضا نعتبر هذا عندما تقرأ سيرة الصالحين إذا قرات سيرة أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وسائر الصحابة ومن اتبعهم بإحسان إذا قرأت تلك السيرة العطيرة أي شيء يتحرك في قلبك يقول القائل كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجل الفؤاد الصادي يجل الفؤاد الصادق اذا نظرت في, في سير هؤلاء الخيرة الكرام المشهود لهم بالخيرية تحرك في قلبك حبهم واذا تحرك الحب تحرك في قلبك الاتساء والاقتداء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليلة فلينظر احدكم من يخالل والمخاللة تورث المشاكلة شاء الانسان او ابا شال إنسان أو أبا وهذا معروف في جبلة الناس من تخالطهم يؤثرون فيك أنا أضرب مثالا في هذا الباب طريفا للإخوة الآن لو جلست يوما كاملا مع كهربائي لو جلست يوما كاملا مع كهربائي تنظر إليه ومعه المفك ويصلح النور ويعمل ويربط الأسلاف ويشد وكذا يوم كامل وأنت معه جالس نظرك مشدوه إليه في عمله إذا رجعت إلى بيتك ماذا تفعل ما الشيء الذي قلبك أصبح منشغلا به تجدك إذا دخلت البيت تقول فيه لمبة متعطلة عندكم يحتاج إصلاح متى وجد هذا التفكير إلا الصحبة الصحبة هذه هي التي تؤثر ولهذا لاحظ في القرآن القرآن مليء بذكري الصالحين. فضائلهم مناقبهم خصالهم نعمة الله عليهم ذكر محاسنهم أعمالهم كل هذا تقرأه من أجل أن يتحرك فيك جانب السير على منهاج هؤلاء أيضا في القرآن نفسه على سنة غير المغضوب عليهم ولا الضالين في القرآن تفصيل لهذا الجانب وبيان أحوال الضالين وعقاب الله لهم وما عد الله لهم من العقاب وأعمالهم أفعالهم شنائعهم مخازيهم ذكرت مفصلة في القرآن حتى يكون الإنسان منها على حيطة ويكون منها على حذر ويجانب هذه السبل غاية المجانبة إذن هذا الذي في سورة الفاتحة سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا اجمال فصل في القرآن فأنت ترتقي منه وتنطلق منه منطلقا في جادة ترسم لك في سورة الفاتحة وتبين لك في سورة الفاتحة أن عليك يا عبد الله المؤمن أن تعرف سبيل المنعم عليهم لتسلكها وأن تعرف سبيل الضالين لتتقيها وتجتنبها والمسلم كما أنه مطالب بمعرفة الخير ليسلكه مطالب في الوقت نفسه بمعرفة الشر ليحذره وقد قيل كيف يتقيه من لا يدري ما يتقي وايضا قيل تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه فان من لا يعرف الشر من الناس يقع فيه اذا هذه المعرفة مطلوبة على هذا السنن في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اذا سورة الفاتحة فيها هذا الجانب الذي ينبغي أن يحيى وأن يعيش عليه المؤمن رجاء وخوف رجاء وخوف وحتى يقوى فيك هذا الجانب عليك أن تنظر فيما يحرك فيك جانب الرجاء وفيما يحرك فيك جانب الخوف وفي الوقت نفسي يكون عندك نظر آخر أن تنظر فيما يضعف فيك جانب الرجاء أو يضعف فيك جانب الخوف حتى تتلافى فالإيمان له أسباب تقويه وأسباب تنقصه وتضعفه وتوهيه وكما أن المسلم مطالب بمعرفة أسباب قوة الإيمان ليتمسك بها أيضا هو مطالب بأسباب ضعف الإيمان ليتقيها ولهذا قال أحد الصحابة وهو عمير بن حبيب الخطم رضي الله عنه قال الإيمان يزد وينقص قيل وما زيادته؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه زاد وإذا غفلنا نقص إذن هناك في أسباب تقوي وأسباب تضعف قيل للإمام أحمد هل الإيمان يزيد وينقص قال نعم يزيد حتى يكون أمثال الجبال وينقص حتى لا يبقى من شيء وينقص حتى لا يبقى منه شيء نعم الإيمان يزيد وينقص وأنت مطالب بمعرفة أسباب زيادة الإيمان وقوته حتى تحرص على تطبيقها والقيام بها ليقوى إيمانك ومطالب كذلك بمعرفة أسباب نقص الإيمان وضعفه لتتقيها ولهذا لا يزال المؤمن الموفق يعيش بين حاتين المعرفتين معرفة سبل الخير ليسلكها وأيضا معرفة سبل الشر ليجتنبها ثم معاشر الإخوة ونحن نتحدث عن الخوف الرجاء ينبغي أن لا يغيب في أذهاننا بل ينبغي أن يستقر في قلوبنا أن الرجاء والخوف عبادة وهي عبادة قلبية والعبادة كلها لله رب العالمين فالإنسان يرجو الله تبارك وتعالى ويخافه عز وجل لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله وأيضا لهذا الجانب تقوية هذا الجانب من العبودية له أمور كثيرة تقوية ولك من, من الأمثل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحر إذن على ضوء الحديث وعلى ضوء أدلة كثيرة نظيره في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على ضوء ذلك هل يوجد أحد كائنا من كان يملك نفعا أو ضرا استقلالا بدون أن يأذن الله أو يشاء الله تبارك وتعالى أبدا فالأمور كلها بيد الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى فلا يرجى إلا الله لأنه مهما أراد الناس نفعك بشيء ولم يأذن الله إلا بذلك لا يستطيعون نفعك ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم فالناس مهما رغبوا ومهما أرادوا ومهما أحبوا نفعك بشيء لا يستطيعون نفعك به إلا إذا أذن الله بذلك وإذا أرادوا ضرك بشيء لا يستطيعون ضرك به إلا إذا أذن الله بذلك مهما عملوا يعتبر في باب الضر قصة إبراهيم الخليل عليه السلام عندما جمع قومه عندما جمع قومه حطبا كثيرا وأججوا نارا عظيمة حتى إنهم لما أرادوا إدخاله فيها لم يستطيعوا القرب من النار لشدة حرارتها وشدة لهبها ف ما استطاعوا أن يلقوه في النار إلا بصنع آله ومن جنيق يقذفونه به من النار في النار من مسافة بعيدة نار تأجج وحرارة تضطرم وكبيرة واسعة وإبراهيم الخليل يلقى فيها سبحان الله إمام الحنفة وأفضل أهل الأرض في زمانه يلقيه أهله وعشرته وإخوانه و... وعشرته يلقونه في ماذا في النار امام الحنفاء يرمى في النار أفضل... افضل اهل زمانه ومن اولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام ويرمى بالنار يرميه اقوامه وهو في, في الهواء الى النار يقول حسبنا الله ونعم الوكيل أي الله كافينا مع ثقة وإيمان بالله تبارك وتعالى وتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عندما ألقي في النار قال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أرادوا كلهم ضرة لكن واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بسين لن يضروك إلا بسين كتبه الله لك كتبه الله لا كتبه الله عليه لكن الله عز وجل منع النار وكانت بردا ولم تكن بردا فقط وإنما أيضا سلاما على إبراهيم وخرج منها ليس به شيء خرج منها ليس به شيء فإذا المؤمن لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله ويكون في حياته عائشا بين هذين الأمرين راجيا رحمة ربه خائفا من عقابه فإذا من الإيمان والتوحيد إخلاص الرجاء والخوف لله تبارك وتعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى أيضا مما ينبه إليه في هذا الباب باب الرجاء والخوف أن لا يكون سوق الناس ودعوتهم إلى هذا الدين أو دعوتهم للثبات على هذا الدين بأحد الأمرين دون الآخر كأن يأتي يسوقهم فقط بآيات الوعيد معطلا آيات الوعد أو يسوقهم بآيات الوعد معطلا آيات الوعيد فكل ذلك خطأ ولهذا ينبغي أن يكون أيضا في باب الدعوة دعوة الناس إلى الخير في هذا التوازن ولهذا اثر عن بعض السلف انه قال ان الفقيه كل الفقيه الذي لا يأس الناس من روح الله ولا يجرئهم على معاص الله هذا الفقه حقيقة لا يأس ولا يجري لا يجعلهم يأسون ولا يجعلهم ايضا يقنطون وانما يجمع لهم بين الامرين حتى يكون عندهم توازن في رجاء رحمة الله وخوف عقابه وهذا المنهج الذي أحدثكم عنه هو الذي كان عليه أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يجمعون بين الرجاء والخوف لكن انحرف عن هذا المنهج قوامه ونشأ الطوائف تخلت عن هذا عن هذا المسلك فوجد من سلك مسلك الخوارج وقد نشأوا قديما وهؤلاء يستوقون الناس بالوعيد والوعد لا يلتفتون إليه ألبتة يسوقون الناس بالوعيد أيضا بطريقة باطلة أخذوا آيات نزلت في الكفار ونزلوها في المسلمين والعياذ بالله فهذا جانب انحراف وقابله جانب آخر في الانحراف أناس يسوقون الناس بالوعد معطلين نصوص الوعيد معطلين نصوص الوعيد وكل من هذين المسلكين يعطل من الخير ويضيع الدين مسلك الخوارج ومسلك المرجع والمسلك الحق هو التوازن الذي دل عليه القرآن ودلت عليه سورة الفاتحة ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه نهج السلف الصالح رحمهم الله جمع بين الأمرين الخوف والرجاء خوف الله جل وعلا وراجاء رحمته يأتون بآيات الوعيد وآيات الترهيب ولهذا كتب أئمة السلف كتب مفردة بعنوان ماذا الترهيب والترهيب الترهيب والترهيب يجمع لك بين الترهيب في كذا والترهيب من كذا ويمضي في الكتاب كله على هذه الجادة فلا يعطى الناس ترهيب بلا ترهيب ولا يعطون أيضا ت ت ت ت ترهيب بلا ترهيب بل لابد من, من هذا التوازن ونشأ آخرون تركوا الترغيب والترهيب وتركوا الخوف والرجاء وظلوا أيضا ضلالا مبينة وهؤلاء غلاء المتصوفة وقالوا مقالتهم الشنيعة نحن لا نعبد الله خوفا من عقابه ولا رجاء ثوابه وإنما فقط نحب الله أما أن نرجو منه رحمة أو نخاف منه عقابه هيهات هذا مسلك يقولون التجار هذا مسلك التجار أما نحن فلا نعبد الله إلا حبا فيه لا رجاء ثواب ولا خوف عقاب إمام الحنفاء قال في دعاه واجعلني من ورثتي جنة النعيم ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال في دعائه بل كان أكثر دعائه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال للأعراب الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أما إني لا لأحسن دندنتك ولا دندنة معاد يعني الذي تقول أنت ومعاد دمر الصلاة ما أحسنه قال وماذا تقول أنت قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار قال صلى الله عليه وسلم ونحن حولها ندندن ونحن حولها ندندن يعني حول الجنة والنار ندندن نرجو من الله عز وجل أن يدخل من جنة ونتعوذ به من النار ولهذا جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة عليك بجوامع الدعاء قالت وما جوامع الدعاء قال تقولين اللهم أنني أسألك الجنة وما قرب إليها من قونه عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قونه عمل وأسألك من خير ما سألك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر ما استعادك منه عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم واسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمته منه وما لم اعلم وعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمته منه وما لم اعلم وان تجعل كل قضاء انقضيته لي خيرا ويأتي في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله الجنة والتعود به من النار التعود بالله من الكبر من صخط الله من Werjiarms هذا يأتي كثيرا ويأتي هؤلاء العاطلين ويقولوا نحن لا, لا, لا, لا نريد جنة ولا نريد نارا وإنما فقط نحب الله فقط نحب الله تبقى. هذا ضلال هذا ضلال وانحراف أنت يجب عليك أن تعبد الله حبا فيه تبارك وتعالى حبا له ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه هذه عبادة الله ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن للعبادة أيا كانت أركانا ثلاثة لا بد أن تكون في القلب رجاء حب الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه تصلي وتصوم وتحج وتقوم بكل طاعة لماذا؟ لأجل ماذا؟ لأنك تحب الله وترجو ثواب الله وتخاف عقاب الله ولهذا كان من شأن أولئك العاطلين الذين قالوا لا لا, لا, لا نريد جنة ولا, ولا نخاف من نار الله يخوف عباده بالنار ويرغبهم في الجنة ويقول لا نريد جنة ولا نخاف من نار لما وجدت فيهم هذه العقيدة الباطلة جرت أيضا إلى عقائد باطلة أخرى ولهذا وجد فيهم من قال لبعض مريديه ومن عنده قال لا عليكم يوم القيامة سأبصق في النار وتصبح حشيشا أخضرا لا عليكم لا لا تخافون لا من نار ولا ولا تطمعون في جنه و يقول الذي يريد الحور العين والذي يريد الثمار والفواكه والعنب والانهار هذا يطلب بطنه وفرجه يطلب بطنه وفرجه سبحان الله هذا هذا جناية. جنايه على دين الله وعلى كلام الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجناية على هدي الأنبياء والمرسلين وجناية على الصراط المستقيم الذي أمر عباد الله أن يكونوا عليه ولهذا ظلال أن يعطل الإنسان جانب الرجاء ويعطل جانب الخوف ثم يتقوقع ويدعي أنه هو هو, هو الذي يقوم بعمل يحقق فيه محبة الله ثم أي شيء حصل لهؤلاء في العبادة تركوا العبادة تركوا العبادة ودخل عليهم الشيطان من مدخل ثالث وقال أنتم الآن أصبحتم بلغتم درجة الوصول والذي وصل بلغ درجة الوصول فقطت عنه التكاليف والله يقول واعبد ربك حتى ياتيك اليقين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين وانتم الآن جاءكم اليقين إذن ما عليكم لا الصلاة ولا الصيام اشرب من الخمر ما شئت ارتكب من الفواحش ما أردت ولا ده يجث شيخ هؤلاء معهم يجث معهم واذا قامت الصلاه ما يصلي اذا قال انه واصل لانه واصل وقبل ذلك يقول اني خايف لا من الجنه ولا من النار وهكذا يدخل في ولهذا العلماء يقولون البدع تتوالد البدع تتوالد يولد بعضها بعضا لم يصلوا لهذا الاغراق في الباطل وهذا هذه الدرجه في الانحراف الا من توالد الفتح حتى ان من من سناعي, من صنائ هؤلاء انهم قالوا ان ان ان, إن الشيخ ان, إن الشيخ يبلغ درجة في في والمكانة والمكانه الى انه لا يذهب الى مكه ليطوب البيت بل الكعبة بنفسها تاتي اليه وتطوب درجة درجه ارفع من أن, أن يذهب ويطوف بالبيت الكعبة بنفسها هي التي تأتي إليه من هو أفضل الناس من هو أفضل الناس كم طاف بالبيت صلى الله عليه وسلم كم اعتمر حج البيت كم مرة طاف بالبيت ففيقول القائل منهم لا الكعبة هي التي تأتي إليه والياد في بعض كتب هؤلاء الفقهية عقد مسألة قالوا إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء إلى أن يصل الناس إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء إلى أين يصلي الناس وبقوا تستهدوا فيها قال بعضهم يصلون إلى مكة باعتبار الأصل وقال بعضهم لا يتحرى ويحاول أن يبحث وين ذهبت الكعبة هي في الهند ولا في الغرب ولا في الشرق يتابعها ويجتهد وتحرى حتى يصلي إليها إلى هذا الدرجة صارت والانحرام والضلال والعياذ بالله في هؤلاء القوم كل هذا دخل تحت ركام ما يسمى بالتصوف دخل تحت ما يسمى بالتصوف ودخلوا في انواع من الضلالات وارتكبوا في الجانب ترك المنهيات هذا في, في جانب فعل الاوامر ارتكبوا في جانب ترك المنهيات ايضا طوام من ضمنها والعياذ بالله ان الشيخ عند الغلاة من هؤلاء يقول لمريديه و وغير سيدي ان البركه لا تحل في ولا في في ذريته واهل بيته الا بالشيخ الا بالشيخ ولهذا كان من شانهم ولهذا كان من شانهم وقد قرات هذا في بعض كتبهم القديمه وسمعت من بعض من هداه الله الى الحق والاستقامه في زماننا كان من شان بعضهم ان انه اذا تزوج المريد اذا تزوج ليلة الزواج قبل أن يخلو بزوجته يأخذها بيده إلى الشيخ ويسلمها له يطلب منه أن يباركها يطلب منه أن يباركها فيخلو الشيخ بها ويفتض بكارتها من أجل البركة ومن أجل أن يحصل الخير ويعم, ويعم الفضل ويعم النفع وتأتي الدرية الصالح فيفتض الشيخ بكارتها ثم إذا خرجت من عند الشيخ مفتضة بكارتها المريد يرمي رأسه عند قدم الشيخ ويقبله شكرا على هذا الجميل العظيم شكرا على هذا ويعبثون بأعراض الناس ويعبثون بأخلاق الناس ويعبثون بأديان الناس ويعبثون بعقائد الناس وكل هذا الركام من الباطل باسم الولاية وأنه ولي ولي هذا؟ ولي من هذا ولي الشيطان هذا ولي الشيطان ليس هذا دين الله تبارك وتعالى ولهذا الانسان يتق الله ويعرف دينه ويعرف الصراط المستقيم ويعرف الجادة السوية ويترك كل ذلك ويترك كل ذلك ويقبل على دين الله جل وعلا اقبالا صحيحا يرجو رحمة الله ويخاف عقابه ويحب ربه تبارك وتعالى ويقوم بالدين الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وكل هذا هذه الخزعبلات بل العفن الذي أشرت إليه كل هذا إنما جاء عند هؤلاء الضلال أما السنة والذي كان عليه الصحابة فذاك نور مبين وصراط مستقيم وهدي قويم أسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم اللهم اهدنا اليك صراطه المستقيم اللهم اهدنا اليك صراطه مستقيمة اللهم اهدنا اليك صراطه المستقيم اللهم, صراط اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا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 واكتب السلامة والصحة والعافية والغنيمة للحجاج والمعتمرين اللهم واعدهم إلى ديارهم وذنوبهم مغفورة ودرجاتهم مرتفعة اللهم وفقنا لكل خير اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعاله وصحبه أجمعين